يقولون بأفواههم ما ليس في قنوبهم والله أعلم بما يكثمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوه قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن